يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نُصُوقًا أَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ, ويدخلكم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَ الْأَنْهَارِ يَوْمَ لَا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمان يقولون ربنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير